بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاث قريش إيلاثهم رحمة الشتاء والصريف فليعبدوا رب هذا البعيد الذي أطعمهم من جوع وآملاهم من خوف.